بسم الله الرحمن الرحيم 112. ألف لامر 113. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لذن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسموم ويأتك الذي فضل فضله ويأتك الذي فضل فضله وإن تولوا فائم 117. <خاف> عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 119. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه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 كُنْهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 117. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 118. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه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 أغفرت وأجر كبير، فلعلك تاركون بعض ما يُحَقَّ إليه وضائق به صدق أن يقولوا لولا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو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 أنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هوى وهم بالآخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالقات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَن بِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لي يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لي يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 وَيَصْنَعُ الفلك وكلما مر عَلَيْهِ ملؤ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن